يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وان كنتم ائذا وان كنتم مسلمين يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الرسول فقد فاز فوزا عظيما هذا وإن اصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهداوة له محمد صلى عليه وآله وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فيها يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة واحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وأخرج الماء المسلمة الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الكن يا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إن المرأة الصالحة هي التي أرضى باليسير ولا تكلف زوجها المال الكثير هي التي ترغب زوجها وتكثه على المسك الحلال فإن الله طيب لا يقبل إلا قيبا وأيما جسده دبت بالسحف والحرام فالنار قول به فقد كانت الواحدة من النساء السلف تقول لزوجها إذا قرج من بيته مستغزقا طالبا الرزق يا أباتنا اتق الله فينا ولا تحفظنا إلا حلالا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر النار فاعتبروا يا أولي الأبصار إن كانت الزوجة ذات مال وجاهل فَلْتُحْسِنْ إِلَى زَوْجِهَا إِبْتِغَاءَ أَرْضَاتِ رَبِّهَا لأن الصدقة على القديم صدقتان صدقة وصلة رحيم كما فعلت أم المؤمنين خديدة بنت خويرهم رضي الله عنها مع مدين الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فقد واسدوا بمالها رضي الله عنها وكما فعلت زينة رضي الله عنها إن مرأة عبد الله من أسعود رضي الله عنه فقد أحسنت إليه وأحسنت إلى زوجها رضي الله عنها وأذنى لها النبي كريم صلى الله عليه وسلم أن تعطي زكاتها لزوجها عن الله رضي الله عنه فينوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها سواء كانت زكاة مالٍ أو كانت زكاة ذهب أو حريق أن تعطي هذه الزكاة لزوجها إن كان فقيراً أو مسكيناً أو كان صاحب ذيل غالماً أما الزوج نفسه فلا يقوز أن يعطي بمرأته زكاة ماله لأن النفقة الواجبة والزكاة لا تجد معالك شخص واحد وما المرأة الواعية هي التي تعيد زوجها من مال الله الذي آتاها لكن إياها وإياها أن تكون منانة عليه فإن المن يبطل الأجر والفواب فتجد الواحدة منهم تعيد زوجها لدراهم معدولة وتقول له لولا أني أقرضت كمالي لما خرجت من هذا المأزق وهذا المشكل أو أنها تبسخ هذا في نفسها ولا تبديه لزوجها ولو استطاعت لقالت ألا فاعلموا عمال الله أن المن من كبائل الذنوب والآفان قال سبحانه قول معروف ومغفرة خير إن صدقة يتبعها أذى والله غني حليل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه الضراب فأصاله وابل فتركه صدى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين فتأملوا أيها المسلمون كيف ضرنا الله سبحانه وتعالى المن على الناس واذاهم قرنوا بالعرياء وقردوا وقردوا كذلك مع, وقرن مع عدم الايمان بالله واليوم الاخر فماذا من يفعل هذا كذلك صفوان والصفوان هو الحجره المنساه كذلك صفوان عليه تراب هذه الحجره المنساه عليها تراب فأصاب هذا التراب وابل والوابل هو المغر الغزير فتركها له الحجرة المجزاء تركها صدى تركها نقية من هذا التراب فشبه الله سبحانه وتعالى أجرت منان بهذا التراب الذي سبحان ما يذهب ويزود روى الإمام المسلم في صحيحه من حديث أبي ذرم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أمين قلت يا رسول الله من هم خابوا وخسروا من هم خابوا وخسروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسفل إزاره الذي يسفل إزاره تحت الكعبين والمنان والمنخبق سلعته بالحلف الكاذفة سمع محمد تنسيرين رحمه الله تعالى ربنا يمن على صاحبه ويقول له أحسنت إليك وفعلت لك وفعلت فقال تنسيرين أسكت يا هذا فلا طير في المعروف إذا أحصيك اسكت يا هذا فلا قير في المعروف والصدقة إذا أحصيتها وذلك لأن هذا الكلام شديد له أثر بريغ في قلوب هذا المن والأذى له أثر, أثر بريغ في قلب الزوج فهو من أعظم أسباب التي تقضع المودة والألفة بين الزوجين ويستوي في هذا الأمر يستوي في تحرين من؟ الرجال والنساء على حد سواء قال الشفعي رحمه الله تعالى لا تحملن من الألام بأن يمنوا عليك منه يعني لا تدعن أحدا من الخط يمنوا عليك واخبر لنفسك حظا واصبر فإن الصبر جرم اصبر على ما آتاك الله سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله من الرجال على القلوب أشد من وقع أسنة أشد من ضرب السيوف فهذا الكلام أيها المسلمون شديد شديد له أثر بليغ على القلوب فيحرم على الزوجين إليهما أن يمن أحدهما على الآخر أو يقول أحدهما لأحد من الناس أنا أحسنت وفعلت لمرأتي كذا وكذا أو تقول هي أنا أحسنت وفعلت لزوجي كذا وكذا فإن هذا مبضل للنجير والذباب قال سبحانه الذين يثقون أموالهم في سبيل ذا ثم لا يتبعون ما من منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوص عليهم ولا هم يحزنون من حق الزوج على زوجته أن تحرص الزوجة عليه وأن تحافظ على الحياة معه فتصبر على أباه وتحسن به الظلم ولا يدوذ لها أن تسأل الطلاق والخلعة من غير سبب الشرعي ولأزم الشديدة انتشر هذا الأمر في بعض بريوت المسلمين فتسمع من الحين للآخر من بعض النساء من تقول لزوجها لأدنى سبب وأتفهم إن كنت فاحلا وإن كنت رجلا فتضغني فحينئذ يدد الشيطان فرصته التي لا تعرض فينزغ بينهما ويتقرب إلى إبليس الرجيم بهذا القربان وإسان حاله يقول يا أيها الرجل فحل أما سمعت ضعيفة. فإن أطاعه خسرت الصرارة فينا وإن عصاه أعطاه الله عز وجل أجرا عظيما لصبره على الأذى الذي يحسن من زوجته وهذا بطاة سببه الرئيس هذه الأفلام التي تربى عليها بكثير من الأزواج فتخرجن بشهادة التطاور على الأزواج وعدم الاعترام ألا فاعلموا أيها الأزواج أن الله سائلكم عن نعمة السمر والبصر واعلموا كذلك أن الله مبتريكم في هذه الدنيا فمن وذكر لزوجته وأهله وسائل الفساد والإنحراف فليحلم أنه ذبحهم بغي سكين ومن يذر الشوك يجري الجراح وهل يستقيم الظل والعول أعودون اخرج ايضا من جلدي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اي امراه سالت الطلاق من غير ما بس فحرام عليها رائحه الجنه اي امراه سالت الطلاق من غير ما بس من غير مسبب شرعي من غير سبب شرعي فحرام عليها رائحه الجنه وأخرت كذلك الترميدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المخترعات هن المنافقات المخترعات هن المنافقات فطلبوا المرأة الطلاق من زوجها مقابل إرجائه المهر هذا يسمى في شرع الله خلع ولا يجوز المصير إلى الخلع إلا بسبب شرعه كأن يسر الزوج على كرد الصلاة أو يكون هذا الزوج مذمنا على شرب الخبر أو يكون مبتليا بالفرج الحرام فهذا لا خير فيه ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا خيرا منه فلتمسحه مرارا وتكرارا ليلا ولهارا وإلا فمثل هذا الرجل لا يرضى ليه وخلقه فالعزوبه خير من الزوج الصالح قال فالعزوبة خير فالعزوبه خيرا من الزوج الصالح قال سبحانه وان يتفرد يغني الله ملا من سعده وكان الله واسعا حكيما اقول الذي تسمعون واستغفر الله لي ولك فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم رباه وكفا وسلام على عباد الذين الصفا أما بعد أيها المسلمون إن المقصود بالكلام عن طاعة ورأة لزوجها طاعته في المعروف طاعته في طاعة الله سبحانه فلا طاعة لمخلوق في محصية الله وعلى هذا فلا يجوز لأحد من الناس أن يقاع في غير قاعة الله سبحانه لأن الله جل وعلا هو المشرع وحده لا شريك له قال سبحانه إن الحكم إلا للذات أمر أن لا تعبدوا إلا إياك ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال سبحانه أَنْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَنْ يَعْذَلْ لِكِ اللَّهِ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَلَا يُسْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَلًا فإذا أمر الزوج مرأته بفعل شيء محرم فليدهو الرسال حالها اتق الله أيها الزوج وَلَا تَنْسَ أَنَّكَ عَبْدٌ لِلَّهِ مَمْلُوبٌ لَهُ فترى بعض الذين تأثروا بحضارة الكفار وهو العجين يكمر مرأته بنزع كمالها ومنهم من يكمرها بتركي الحجاب كلية هذا الحجاب الذي أكرمها الله بها ألا فليعلم ألا فليعلم من يبعد هذا أنه مشاق لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليعلم أن هذا فيعلم من لا يغار على اهله واليعلم كذلك أن من فعل هذا فقد صدق في قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه الامام احمد في مسنده بسند صحيح فلاته قد حرم الله عليه الجنه فلاته قد حرم الله عليهم الجنه, الجنة مدمن وخمر والعاق لوالديه والديوث الذي يقر الخبث في أهله الذي يقر الخبث في ولا شك أن أمر الزوجة بنزع خمارها أمام الأجانب أو أمرها بنزع الحجاب كليا واستبداله بلباس الكفار خبث لا يرضاه إلا قبيح النفس ديوث فاللهم إنا نسألك العفو والعافيه أخرج الإمام المسلم في صحيح عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أحده قال صفان أمه من أهل النار لم أردنا قلتوا معهم سياط كأذناب البقر عصيد كأذناب البقر يضربون فيها الناس ونساء كاسيات عاليات مائلات مميئات رؤوسهن كأسلمة البخت المائمة رؤوسهن كأسلمة الجبال كأسلمة الإبل لا يدخلنا الجنة ولا يبدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا يعني أن ريح الجنة بريد بريد فمن ذلك أن تضيع الزوجة زوجها بالتزين له بإزالة شعر الوجه وشعر الحاجبين أن يأمرها بأن تزين شعرا الحاجبين أو أن تجعل شعرا مستعارا مكان شعرها الأصلي هذا الذي يسمى بالباروكة روى البخاري ومسلم عن عبد الذات بالمسعود الرضي الله عنه أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة النامصة هي التي تنزع شعر حاجب غيرها والمتنمصة هي التي تغلب من غيرها أن تنزع لها شعر حاجبها لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة التي اتصل شعرها بشعر مستعاد يسمى الداروكة ولعنى النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والوشم معروف لديكم ولعنى النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله المتفلجات للحسن أن تجعل المرأة فراغا بين أسنانها طلبا للتجمع والتزير وهذه الخصال كلها فيها تغيير لخلق الله وفيها طاعة للشيطان الرهيم القائم فلا فليغيرن خلق الله أما تزينها لزوجها بغير ما حرم الله فهو قربة من القوبات وعبادة من العبادات من حق السوج على زوجته أن لا في بيته إلا بإذنه فلا تسمع لأحد بدخول البيت إن لم يكن مرضيا من طرف زوجها إن كان في هذا الرجل خصال وأطلاق ذديبة فلو منع الرجل امرأة معروفة بالنمينة معروفة بنقل الكلام بين الناس إذا منع هذا الصف من الناس من دخول بيته فهو محق في ذلك وكذلك لو علم من أحده أنه يتعاب السحر والشعوبة ويتعاب الموبقات فله أن يمنع كثل هؤلاء من دخول بيته وكذلك لو علم من إحدى النساء أنها تؤذر في سيرة زوجته فهو محق في منعها فكم فسد من الزوجات بسبب قرينا للسور بما يُحِيه شياطين الإنس من زُخْرُ في القول غُرًّا فترى الواحدة منهن تكون لزوجها متأثرةً في لماذا لا تُحْفِرُ لنا مُقَعْراً فضائحياً كما عند كلانا وترى الأخرى تقول لماذا لا نذهب إلى شواطئ العري والفساد كما تذهب كلانا وَهَلٌ مَجَرًّا روى الإمام الكريدي عن عمل لأحوص الكشبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوجاء يقول بعد أن حبد الله وأثمى عليه وذكر الناس ووعبهم قال عليه الصلاة والسلام ألا واستوسوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم أسيرات عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهدرهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أضع لكم فلا تلغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسالكم حقا ولنسالكم عليكم حقا فحقكم عليهم اللا يوطن سرجكم من تكرهون ولا ياذن في بيوتكم لمن تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ويدخل في هذا الباب دخول اقارب الزوج على الزوجة ان كانت وحيدة في بيتها ولم يكن معها محرم لهرا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال إياكم والدخول على النساء إياك أن تدخل على امرأة هي وعدها في بيتها فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم أفرأيت قريب الزوج أفرأيت أخ الزوج أو ابن أبيه أو عمه أو ابن عمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت يعني ابتعد عن هذا الأمر كما تبتعد عن الموت لأن أخى الزوج مثلا ليس من البحار فلو طلقت الرجل امرأته أو مات عنها جاز لأخيه أن يتزوج بزوجه وهذا شرع الله سبحانه ألا يعلم من خلق وهو النقيف الخبير أيها الأزواج هذه بعض الحقوق التي أوجبها رب العزة والجلال من أتى بها ورعاها حق رعايتها عاش ملكا من الملوك وأصبح بيته سكنا يسكن فيه ويرتاح وإلا فلا يلومن إلا نفسه ولا يظلم ربك أحدا ربنا هذلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا لنا تقيل إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والعسس الدين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في العراق اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم انصرهم يا العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك